أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثال الرجلين جَاءَ لَنَا دِي من هِمَا جَنَّاً مَن سَأَيْنِي مِن أَعْنَا وَخَفَّفْنَا هُمَا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذَرَّا إِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا شلت الجنتين آتتك لها ولم تظلم منه شيئا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور فقال لصاحبه وهو يحايره أنا أكثر منك ما لو أعذن فو ودخل الجن one more. I you. Oh آدم کن کم ثُمَّ تو ممین ثُمَّ تو لا إله إلا هو الله ربنا لا أشرك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله إلا I'll uh, see you